بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم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 مَنَعَ عِلٌّ الخيرُ معتدٌّ أثينٌ عُتِلٌ بعد ذلك سنينٌ أن كان ذا مالٍ وبنين اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُطُومِ إِنَّ بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِن رَّبِّكَ وهم نائم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 قالوا يا ويلنا انا كنا قاضين عسى ربنا ان يبدل لنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون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 ان لكم لما تحكمون سالهم ايهم بذلك زعيم ام لهم شركاء فلياتوا بشركائهم فلياتوا بشركاء ان كانوا صادقين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 فَصْلِ لِي حُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ لَوْلَا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ